بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد وبشهود قتل أصحاب الأفدود من ذات الوطود إذ هم عليها قعود وَمَا لَقَرُمَ مِنْ هَمٍّ إِلَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوه ثم لم يتوه فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جن。 لنهى ذلك الفوز الكبير إن مقش رفك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فحال